وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنَّ تَجْرِيحَكُمْ كَبَائِرَ مَاتٌ هَوْنًا فَاسْتَغْفِرُوا عنكم سيئاتكم وندخلكم إِلَيْهِ ۚ ولا تتمرنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما بَعْضٍ وللنساء نصيب مما اتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت إيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.